انما ينجيب الذين لا يعون والموت يبعثهم وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أنه ஜிசி சில ஐ اِذِ الْيَطِيرُ بِجَنَاحِهِ إِلَّا أُمَّامٌ أَمْ سَالُكُمْ ما في الكتاب ثم போன்கித்தவி وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَمُوًى وَبُكْمٌ